وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ ذكره الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة هود قال للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب بالنبي يكون خطابا للأم قال أستقمت كما أمنت ومن تاب معك ولا تطر فأمرك بالاستقام الاستقامة أمر من الله على السوجة ثم لينا الحامل للعب المثارقة قدماء في طريقة الاستقامة قال ومن الثالث معك والتوبة لا تكون إلا من الزمن هو الذي يطيح بالعب على طريقة الاستقامة بدعة إذا ابتدع المرء شيئا فقد فرق مخلقة الاستقار دي مرعب ما هناك ذنب يخرجه أو بدعة تخرجه فمن أرد أن يتزم مخلقة الاستقار فعليه أن يتجنب هذا وده المعاصي دركات زي ما الحسنان ايضاً المعاصر ايضا انتركت كل المعاصر لا تستوي مع بعضها في أكبر كباب وفي كباب اتصالات وليس تفنوه على مرتبة واحدة لكن كتب على العبد أن يزمن ليس هناك انسان قط إلا وهو يزمن مع قطع نظر عن ذنبه أهو كبير أم صغير. ذلك لم تنفع فيها فرص الله عليه وسلم كل من آدم خطاء ولفظة كل إذا رأيتها في أي جملة تفيد العموم وهي من أقوى الفضل العموم كمان لفظة كل زي ما احنا هنيج على قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة كل بدعات ضلالة في ناس حتى من أهل العلم الكبار يقول لك البدعة على خمسة أقسام هناك بدعات واجبة وبدعات مستحبة وبدعات مباحة وبدعات محرمة وبدعات مكروهة على الأحكام الشرية الخمسة يقول لك هناك بدعات واجبة زي, إيه؟ قال لك زي جمع القرآن لأن أصل تعريف البدعة ما كان على غير مثال سابق كما قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سابق فأي شيء يفعله المر لا يقلد فيه أحدا ممن سبق بل يخترعه اختراعا اسمه بدعة وحتى احنا في اواسطنا لما واحد يجيب كلام جديد يقوله ايه البدع اللي انت جايبه ده هو البدع ده جايب البدع يعني شيء جديد ما رأيناه قط لا هل ترون وانا ايسر الكلام ممكن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة واحد يقول لا يا رسول الله بل هناك بدع ليس ضلالة هناك بدع واجبة وهناك بدع مستحبة وهناك بدع مباح ممكن في واحد يقول هذا الكلام كل بدعات ضلالة كل اللفظ من الفاظ العموم كل اللي العلماء ذكروا أنه من البدع داخل تحت أدلة شرعية ماهيش بدع طيب النهاردة الدرس اللي أنا بقوله ده هو كان بعد كل جمعة نحن نقرأ في الكتب أن العلماء بعد كل جمعة كانوا يقولونها درسا أو في حاجة اسمها درس الجمعة طب واحد يقول لي طب هذا بدعة المستحب إيه طب إيه اللي خلاها بدعة وهذا داخل في تعليم الناس يبقى دخلوا في البدعة ليه طب ما دخلوا تحت أدلة شرعية أخرى ويلحظ على تعليم الخلط يبقى خرج من مسمى البدعة بس عشان تبقى المصطلحات محفوظة قلنا بدعة والنبي صلى الله عليه قال ضلالة يبقى خلاص ما أقدرش أنا أقول للنبي عليه وسلم ليس كل بدعة ضلالة بدليل أن فيه بدعة حسنة كما يقول بعض الأهل العلم فنعايز أقول أنه لفظة كل دي من صيغ العموم وصيغ العموم برضو دي نوع من التثقيف الأصولي يعني مش هيدرك أنك تتعرفها لنا ستنفعك في الفهم العموم والشمول لا يترك شيئا من جنس أفراده يعني عندنا صيغ للعموم صيغ أول ما تشوفه في الكلام تعرف أن الكلام يفيد العموم على طول يعني يشمل للناس كلها لفظة كل لفظة جميع لفظة معاشر نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماناً على شمائلنا جميع قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعاً الألف واللام لما تدخل على اسم الجنس اسم الجنس مثل الناس، الشجر، الحجر اسم على جنس حاجة معينة لما تدخل عليه الألف واللام يفيد العموم على طوله عندك, الأسماء الم... الم... عندك ما ومن والأسماء الموصولة هذه والذي والذين واللائي والكلام ده كل دي تدخل في سيئة العموم أول ما تشوفها تعرف أن الكلام يفيد التعميم على الناس كلها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء يبقى ما بني آدم حيطلع من معصير إطلاقا لكن الناس يفترقون في مساء الرجوع مرة أخرى إلى طريق الاستقام شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث النوازي بن سماعان أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيم الاستقام صراطا صراط مستقيم وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخا والطريق في مقدمة الطريق داع يدعو الناس إلى الدخول في هذا الطريق وفوق داع يدعو الناس أن استقيموا وجوه اللي هو الضمير يعني داع الله الذي يعني يراقب كل مسلم ده مثل مهم جدا الطريق المستقيم محصور بين سورين حنتخيل الطريق ده هو هذا المسجد هذا الجدار ده ده السور اليمين والجدار ده السور الشمال وانت ماشي على هذا الطريق ممكن تطلع بره بس فيه اشكالية وان هذا السور وهذا السور فيه ابواب مفتاح بتقدر تطلع ولا لا تقدر تطلع لكن كل باب من هذه الابواب عليه ستارة مشدود عليه ستارة تمام اذا العبد فارق طريق الاستقامة سيطلع من الاسيك كديم منين؟ من أي باب من الأبواب يمين أو الشمال؟ فممكن يطلع وهو مشاخ باب الطريق المستقيم هو الإسلام. الجدار اليمين والشمال دي حدود الله الأبواب المفتحة في السورين حرومات الله طيب هل ستطلع ستارة ليه؟ طيب ده باب مفتوح حاطت ستارة طيب الستارة دي ممكن تحجزك يعني ولا ممكن تشدها وتطع ممكن تشدها وتطع طيب الستارة بحطوطها ليه وضعت هذه الستارة كنوع من التنبيه لأن لا يمكن واحد يعدي من الباب وشد ستارة إذا كان مريدا للخروج لأن ساعات وانت ماشي كده تبقى سرحان وانت ماشي تبقى يطلع من الباب طيب إيه اللي طلعت من الباب ده أخذتش بالك لكن لو أنت شديك الستارة يبقى أنت عاستطلع يبقى في هذه الحالة أن أنت مريد يعني الستارة دي كانت محطوطة علشان ما فيش حد يتصور أنه حيلد حرمات الله تبارك وتعالى ومشخ باله لا لأن الإشكالية أن داع الله للضمير الموجود في قلب كل مسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها دائما في ناتب استعبطه كده يعمل للحاجة واستعبط فيه لا ده هو مردود عليه بقوله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا كل إنسان يعلم من دخيلة نفسه إن كان محقا أو مبطلا بينه من ولو ألقى معاذيرا ولو اعتذر إلى الناس بكلام مخنع ممكن أنا أعمل من فزيخ الشربات وأخذ الكوحة من العين كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر يصل الكلام إلى درجة السحر الذي يضلل عقول الناس وتبقى أنت مختنع تمام الاغتناع بهذا البيان بس كل من آدم عارفه يعني مثلا وزير الداخلية السابق حبيب العدلي دلوقتي الكلام اللي بنشره في الجرايد أنه هو يقول عرفت ربي في السجن <تصفيق> تمام طب هو يعني أي إنسان زي الوزير مثلا ما كانش يعرف وهو وزير أن الذي يفعله حرام أن يرمي بالناس في أقوية السجون لما حصل اقتحام لزنزين أمن الدولة لأه فيه جماج بشرية موجودة الجماجم البشرية دي ناس بحثوا عنهم في كل مكان لم يجدوا حسا ولا خبرا لهؤلاء مفقود مش موجود في سجلات أي سجن من السجون من الذي يقول أن هذا حلال من اللي ممكن يتصور فيهم الأيام أن هذا حلال عشان النهاردة آجي أقول أنا عرفت أن الكتب أعمله حرام طبعا ده ليس حجرا عليه إنسان في بعض الناس لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم يعني ما يجيش الواحد وكذا لابد تحدث قارعا للبناء آدم وربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه في بعض ما يفعل في التقصير في حق الله عز وجل لكن تبقى مظالم العباد أنا عايزة أقول أن ليس هناك إنسان أبدا إلا وهو يعلم أنه مبطل أو محق دعك من هذا الكلمة الذي يقول أنا لا أدري او في عندي دلائل وعندي براهين هو جماعة اللي النهاردة يتكلموا على على المواقع الإباحية والندي نوع من أنواع الثقافة والكلام. هو البنادن ده مش عارف أنه مبطل والله العظيم يعرف أنه مبطل وهو بصير على نفسه بالذات في مجتمعات تسودها الفضيلة بصفة عامة دعك من هذه الحثالة اللي هي متصدرة بكل أسف للإعلام ومصورة أن الدنيا كلها يعني يقرأ الجراد المستقلة دي يتصور أنه ليس هناك أي بارقة أمل في الفضاء ما هذا الكلام غير صحيح وكلنا يعلم هذه الحقيقة فنعيز أقول العبد يعلم من دخيلة نفسه إذا كان محقا أو مبطلا ليه عنده حاجة اسمها النفس اللوامة لو ترك هذه النفس اللوامة ولم يتعاهدها بيحصل له نوع من المسخ يعني لم يجي واحد يقول لك أنا لما بشوف امرأة أجنبية وما بنفعلش اوعى تفكر انه عفيف يقول لك لا أنا... انتم وصلوكم وعندكم كلكم شزوس جنسي وكل حاجة تكلمه الجنة وابعد السراجل عن الست والكلام ده لا خلوه يعيشه مع بعض انتم عندكم عقدة طيب ايه رأك ان هذا البن آدم المتكلم ما عندوش ضمير لان البن آدم اللي هو لا يفرق بين الفاحشة والتي تستثير النفس وبين العفة التي تغلقها بأن هذا ميت لا يمكن أن يكون إنسان عنده نفسه سليمة مرة لما كنت في إسبانيا وأنا طالب كنا أخذنا منحة من الجامعة وبعدين الأصل وأنا راح هناك عشان أتعلم اللغة أعرف أتكلم كويس وأخلط الناس والكلام والمنحة المقصود بها هذا يعني فكت أنا وصاحبه لي السكن مع بعضها في السكن هناك في مدريد وعدين كنا بنتطلع نعمل نفسنا زي صحفيين كده كل واحد مسك كشكول وقلم وعملين نسأل الناس في الشوارع وإسبانيا أيام فرانكو أيام أخوان كارلوس كان أخوان كارلوس الملك الحالي الإسبانيا كان لسه يدوبك بقاله سنتين واخد الملك إسبانيا والإسلام في إسبانيا ونحن شايفين كده أن في حضارة إسلامية ونتكلم الناس كنا إذا تكلمنا عن الإسلام كان يتنطط أول ما نقول له الإسلام غاب 8 قرون في إسبانيا, إسبانيا ده كانوا يتعصبوا جدا عشان كده إسبانيا ما هي زي بلاد زي ألمانيا مثلا ألمانيا الإسلام ليست فازة الساروخ إسبانيا لا، الدنيا واقفة حتى لما رحت إسبانيا في من ثلاث سنين فترة العلاج وكده بس الإخواننا المغاربة اللي هم يعتبر أكبر جالية في إسبانيا اللي عادين وبتاع أي أخبار الإسلام والناس اللي بيسلموا الكام ده تلاقي النسبة ضائلة جدا بخلاف ألمانيا ألمانيا بيسلم في اليوم الواحد مش أقل من 32 أربعين واحد على أقل يعني ف وإحنا قاعدين قدام حاجة زي المولات الضخمة اللي موجودة عندنا دي لدينا واحد إيه يعني كبير في السن فبدأنا نكلمه فبسألنا أنتم منين؟ قلنا له من مصر قال بلد الاهرامات قلنا له ايوه قال لا انتوا لا بد اضايفكوا فرحنا الرجل هيضيفنا من اهل البلد وهيبقى بيننا وبينه علاقه وبتاع وهنفضل نتكلم ونرغي مع بعض وده المقصود من الايه من الرحله كلها فدخلنا البيت بتاعه قام على كنبه كده فوق وجايب ازازه من فوق شكلها ازازه خمر يعني وهي شكل أزال الخمر أعروفة كده بس إيه تقريبا يعني كأنها معتق أجامد يعني حاجة بها إيه للضيوف الأعزاء يعني داش الحد فنزل بيها وقال هذا خمر معتق أنا يعني لا يمكن أن نزله إلا للحبايم هذا القبيل يعني فأنا قلت له إحنا إحنا يعني مسلمون والله عز وجل حرم الخمر ولا نستطيع أستطيع الخمر الكلام ده قاعد يجادلني في المسابة لماذا الخمر المحرم قلت له أنها بتذهب بالعقل ومش عارفه بتاع قال لي عقل عقل هو نص الإزازة هو عايز يثبت لي أنه لا, لا بتضيع عقل ونتعلم أي حاجة أنت هذا أوهام عندكم جرر نص الإزازة وفضل تكلم معنا برضه عادي قاض لألنا لا جدع ولا لبس طاصة ولا أعمل أي حاجة قاعد معنا زي ما نقاعدين والتكلم والتكلم قال مفيش الكلام الاوهام اللي عندكم دي في دماغكم دي والكلام ده طيب انا عايز طبعا صاحبي لما شرب نص الازازه ما حصلوش حاجه اغرى ان قلت له حرام عليك قال لي سيبنا نجرب الليله دي قعد الحمام في الليله دي ما خرجش من الحمام ويعني كان بين الحياه والموت طب الراجل اللي شرب نص الازازه ولا حصل له اي حاجة ولا سكر ولا بتاع الكلام ده الراجل ده مستقيم عيدل يعني ممكن نتخذ من فعليه هذا دليل على الأدن الخمر الذي تذكر وبضعش العقل والكلام ده أيهما أسد فطرة أنا ولا هو اللي يجي يقول لك لما شوف المنظر للعراه ولا بتأثر ولا بيتحضر فيه أي حاجة ولا بيشعرف الكلام ده أوعد خالد ده عفيف ده ميت هذا إنسان ميت لأن الله عز وجل فرق بين هذا وذاك وجعل هذا مركوزا في الفطر النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث أسامة بن زيد يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء يوم لي واحد يقول لي أبدا ده لو زرعت مرات الفدان الرجال إنسان عفيفة ومتازة وآخر حلاوة ولا شغل في وسط النسوان ووسط العراه والبتاع ولا بهمني أي حاجة وده بني آدم ده ليس له قلب ده إنسان ميت فده مش علامة جيدة إنه ما يتحركش ولا يشتهي ولا الكلام ده أبدا ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء لا تقول لي خمر ولا تقول لي ولد ولا تقول لي ماله هي المرأة عشان كده في الإسلام عندنا حجب المرأة دي مثلا مهمة للغاية عشان يستقيم الرجل الدنيا كلها فاسدة بسبب أن النساء اختلفوا مع رجال وخرجوا بره بقى الولد مشهول لكن الولد في الجامعة لما يطلع إليه كرنفال النبس والبتاع ده والكلام ده ده يحصل حاجة ده كله مشهد بلتجي مع بعض ولا يتفوق ولا ينتج ولا يعمل أي حاجة بسبب هذا الفساد العريض وجود المرأة مفسدة يا عباد الله الفقهاء بيقولوا إيه لو دفنت امرأة مع رجل ينبش القبر وتطلع المرأة يا جواعة دول موتى دول موتى قال لك ما يدفنش رجل ما عسدت في قبر ونسلمه بهذا الحكم ودي ميتة ميتة وهو ميت مش هقول لك بقى اللي, اللي بيحصل والقبر والملكين والحساب خلاص ولا ده حسس بده ولا حسس بده موتى في قبر وقول لك افصل بين الرجال والنساء تم تيجي وهم احياء عندهم غرائز وشهوات والكلام ده انت بعض وتقول لي يا عندكم عقد لا والله نحن اسد فطره من هؤلاء ما فيش ضدان يتماثلان. كل ضد له صفات ولازم يحصل تنافر بين الاضداد اذا ضد مع ضد اجتمعوا بعض يبقى في غلطه يعني مثلا الضد بتاعه إيه؟ الفرح خلاص يوم ما تلاقي واحد حاول يحط دي مكان دي اما ان يكون مختلا او عنده علة علة انه فعل ذلك يعني اتذكر الآن مثالا لهذا لما ابن الواحد يموت يزعل ولا يفرح يزعل ترجمة الزعل ده إيه؟ دموع بكاء خلاص النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم وده بقى يعني قبة اليقين والتسليم في الدنيا كلها هو النبي عليه الصلاة والسلام خلاص بكى إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون الصيغة دي والكلمين دي سنة ده فيه فرح طيب الفضال بن عياد كان له ابن اسمه علي وكان علي هذا شاب مات شابا يعني وكان من كبار الزهاد المتألهين وكان ولداً باراً جداً بوالده وكان رقيق القلب كانت أم الفضيل ابن عياض زوجة الفضيل ابن عياض أم علي تقول للفضيل لما تدخل تصلي بالناس جماعة ولقيت وراك علي ما تقرأش بآيات العذاب يقرأ بآيات العذاب على أي ساكت خلاص اقربات الجنة والنعيم والبتاع كده فيهم الأيام الفضاء يتقدم يصلي بص كده ملاقش علي فأم داخل ايه خد الآيات بقى اللي أعايزها يعني إن عذاب ربك لو واقع ما له من دافع جاء علي وابصل أول ما سمع القصة دي طب ايه طب سجد شلوه بقى مرابعة كده وادوا البيت علي الغالي ده هو الودي المتقلة. مات مات في حياة أبيه تمام وهم شيلين بقى جنزته ورحين يدفنوه جعل الفضيل ابن عياض يضحك فإن استغربت إزاي بقى ابنك وغالي عليك للدرجة دية وتعمل تضحك في الجنازة بتاعته فقال أردت أن أرضى بقدر الله فبعض الناس سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القصة دي قال له طب ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي والفضيل يضحك من أولى بالرضى النبي عليه الصلاة والسلام ولا الفضال ابن عياد فكانت إيجابته وشيخ الإسلام ده كان يعني مفتوح عليه كان مفتوح عليه كان من كبار الزهاد نحسبه الله وحسيبه المتألهين يعني كان يقول أنه لما تعرض المسألة عليه وما يتفتحلوش كان يمرغ خده في التراب في الخرابات والكلام ده ويستغفر الله ألف مرة ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويظل هكذا حتى يفتح له فسؤل هذا السؤال إزاي بقى الفضل بن عياض يضحك ويظهر علامات الرضا والكلام ده والنبي صحيح يبكي قال هدي نبينا أكمل ليه ألا إنه أعطى عبودية التسليم والرضى حقها قال ولا نقول ما يغضب الرب وأعطى عبودية الرأفة والرحمة حقها فذكر فلما ضاق قلب الفضيل بن عياد أن يجمع بين العبوديتين قدم عبودية التسليم والرضى على العبودية الرأفة والرحمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه اتسع لهذه هذه وذلك لما جاءه الاخر عبد حابس وهو بيقبل الحسن وقال ان لي عشرا من الولد ما قبلت واحده من قنا واملك ان نزع الله الرحمه من قلبك هي دي لكونك لا تقبل الولد ولا تاخذه في حضنك ولا الكلام ده دي جدعانه يعني ولا دي حاجه يمدح المرء بيها بالكلام ده في عبودية, عبودية للرقفة والرحمة فأنا مجيش أقول الفرح زي, زي الحزن ده حاجة ودي حاجة إذا واحد حط دي ما دي زي ما قلت له يبقى مختل عقلية يبقى عنده علة الفضال ابن عاد كان عنده العلة دي يريد أن يرضى مش عارف يجمع ما بين البكاء الذي هو علامة الحزن وما بين الضحك الذي هو علامة الرضا عشان كده أنا عندي نظر فيه قول بعض علمائنا من التابعين أو أقل شوية لما سئل عن الحب في الله قال لا, لا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء التكلام ده غير مطاق مش حد يقدر يحمله لا أحد يستطيع أن يفعل هذا يبقى تسيء وأحبك تسيء وقلبي لا يتغير دي حاجة ما يفيش حد يقدر عليها من بين أدمين لا الذي كان يسيء النبي كان بيخضر منه وكان أحيانا ياده عليه كمان لا يستوي أبدا الإنسان الذي يفعل الصالحات ويفعل أشياء الناس التي أمر بها ويكون ودود وحبيب والكلام ده مع واحد عنده جفاء وعنده غلظة ومتخطي أبدا ده تكليف ما لا يطاق أنه لا ينقص بالود ولا لا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء فنحن أقول ضداني لا يجتمعان أبدا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ما تركته بعدي فتنة أضر على رجالي من النساء لابد أن يسلم بهذا وإن المرأة فعلا مخلوق يعني لا يدفع شره إلا بالله يتخيل بقى يعني لما واحد لا يدفع شره إلا بالله لأن المرأة هو في عندك يعني في باب المرؤة وال... مثل يصف عليه السلام في زمانه بقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكو من الجاهلين ما لقاش مالجا إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى إلا تصرف عني كيدهن طب يعني ساعات الإنسان ممكن يعتصم بأصالة نبله والنسب بتاعه والمركز الاجتماعي يقول لك عيب أنا ما عملش حاجة زي كده ليه أبويا كذا وأنا من علة كذا والكلام ده فيعما يمنعه من اختراف الدنايا الشرب بتاعه الشرب بتاعه والنبل بتاعه. عليه السلام كما لما سئل النبي صلى من السلام الكريم ابنه الكريم ابن الكريم الكريم مين فينا على بعضنا واحد مكرم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أَهُوَ نَبِيٌّ وَأَبُوهُ نَبِيٌّ وَجَدُّهُ نَبِيٌّ وَإِبْرَهِمْ عَلَيْسَ الْسَلَامِ أَبُوهُمْ كُلُّهُ خلاص مع أن كل الظروف كانت مواتية أن يقع في الفاحشة الظروف كلها تساعد على كده أولا كان شابا والشاب يجد من الشبق والقوة ما لا يجده الشيخ الكبير وكان غريبا والغريب يفعل في دار الغربة ما لا يفعله بين أهله وإخوانه ثالثا كان مملوكا والمملوك لا يترفع عن الدنايا مثلما يترفع عن الحر في الآخر مملوك يتبعه يتشم طلع أيه يعني يسخطوك أي يا إرد أنا أعمل فيه أكثر من كده واصل كده تمام رابعا المرأة هي التي تدعو فأمن من الفضيح لأن أي واحد في الدنيا مهما كان فاجراً يخاف يقرب من راحة الزد ليه؟ ممكن تطلع عفيفة وتسرق تلمع للناس خلاص؟ فيبقى خايف يا يقرب هيت لك كده وبتاعه وعايز يروحه وبتاعه لقاها عمال فتحاله الباب مواربانه اللي مش عارفه يبتدي يالي حتى لو كان فاجراً يخاف من الفضيحة لا ده هو أمن من الفضيحة من الستة اللي عايز الموضوع ده كمان المرأة هي الدعاية لنفسها خامسا هي سيدته ومعها آلة العقوبة ممكن يقولوا الله أنا أحملي بها ما خلاص ده في السجن ويتبهدلني وتضربني وبتاع أنا كده مضطر ها؟ يعني كل الظروف والدماعة توقعوا في الفحشة ومع ذلك يقولوا مع هذا الله إنه ربي أحسن مثواه أشكد أكثر سورة في القرآن تردد فيها نفظ الإحسان ومفرداته في سورة يوسف ما تلاقيش نفظ الإحسان ومفرداته ومشتقاته في سورة أكثر منها في سورة يوسف واخدلت فلم يجد إيسا السلام برغم ما يقول كل ظروف والدواعبة بت... إلا أن يلجأ إلى الله ربه تبارك وتعالى أن يعصمه من هذا ويقول إلا تصرف عني كيدهن هنا برضو أنا أريد أن على حاجة أن في بعض الخطباء سمعتم بزمان يقول لك أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان ليه؟ ييجي على الآية إن كيدا كنا عظيم وروع على الآية تانية وصبت النساء إن الشيطان كان ضعيفا يقول لك شوف النساء ليه كيدا كنا عظيم لكن الشيطان, الشيطان كان ضعيفا لا يا جماعة الكلام ذا كده غلط كيد الشيطان ضعيف لأنه مقابل بكيد الله وكيد المرأة عظيم لأنه مقابل بكيد الرجل فقط فأنت ما تجيبش دي علنية دي هذا باب وهذا باب لما تحطهم الاثنين في المكان الصحيح في المعنى على طول الدنيا الدنيا تستقيم معا فانا عايز خروج النساء إلى الأماكن العامه والى كل مناحي الحياة هذا ليس من تقليد ليس من احكام الاسلام ولا شرعها ماجيش واحد يقول انت عايز سعاده النص المجتمع لا بنقول المجتمع النص المجتمع يشارك في كل حاجه بس هيئه لا تجعل المراه تختلط بالرجل ولا برده بنبه نساء المسلمين انا مش عايزهم يتخدعوا بالدعوات اللي بتجيلنا من بره يقول لك انت كده يريدونك كالبهيمه يا دوبك تخلفي وترضعي وتقعدي في المطبخ وبتاع لا ده كان في بلقيس وكان في مرج تاتشر وكان في انديرا غاندي ومش عارف كان في فلانه اللي حكمت اللي مش عارف ايه والمراه الحديديه كل هذا الكلام نوع من التغرير وعندنا النساء إذا الواحدة منهم لم يعني عقلها بضبط شرع ممكن أن نطلع على هذا الكلام والذي يغري المرأة الحقيقة أن تسمع هذا ده أن دورها خفي خفي ما بيظهرش وأنا شبهت قبل ذلك في بعض المحاضرات دور المرأة وخطورة دورها بيواحد عايزي ابن برج لو هي ابن برج مثلا ثلاثين اربيعين دور بيعملوا ايه بيزلوا تحت الأرض ويجيب لك كده خيش كده و... ويداري على المكان ويفضلوا شغالين تحت الأرض حفر وإحلال وإبدال والكلام ده من مدة طويلة عدة تمام؟ ويفطى كده ومكدت ان ده برج كذا وكذا وشكله كذا ويطلع كذا ما تلاقيش عادة الناس كلها توقف وتسأل وهم شغلين تحت الأرض يبتدي البرج يطلع بقى خرصانات وطوب ومش عارفوا الكلام ده وبعد يتعمل له ديكور من بره وجوه يبتدي الناس كلها تتوافر على الايه على البرج ده بعد ما بقى اخذ الشكل النهائي وتلاقي الواحد يدخل الشقه يلاقي ديكور ايه الجمال ده ايه الروعه دي المهندس الراقي اللي عمل الزوء الجميل اللي بتاع ده هو العماره اللي طلعت في الهوا ولا طالع باساسات طالع باساسات حد ممكن يسأل عن المهندس اللي عمل الاساسات يقول يا سلام على العمود شوف تخين وحلو ازاي ما في حد ممكن يدخل يعجب قوي التخين ولا مش عارف ايه الكلام ده مش حد يسأل الكلام ده خالق إنه مسعى الديكور والآخر والكلام أهو دور النساء زي دور المنجس اللي عمل القصة دي البرج الطويل العريض ده أنا تحت السحاب اللي جاء 110 دور ولا الكلام ده كله قائم على إيه كله قائم على أساس تحت إحنا كل المجد بتاعنا كله مبني على أكتاف المرأة مجدنا وعزنا مبني على أكتاف المرأة يريد المرأة تعرف القضية دي وتعرف خطورة دورها وإن كل الرجال ما قدروا أعملوا أي حاجة وأعمالهم طائشة خالص إذا النساء فسدنا عشان كده يعني بنقول وراء كل رجل عظيم إيه؟ أم ما تقولش امرأ لا وراء كل رجل عظيم أم دي العبارة الصحيحة مش امرأ أم عشان بس نفرخ ما بين البنت والأخت والعشيقة والزوجة والبتاع والكلام ده ممكن دور هيجي بعد كده لكن دور الأم أخطر الأدوار كلها لأن تأخذوا الولد من تحت وأطول طفولة في الكائنات طفولة الإنسان طفولة الإنسان ولذلك لما تيجي تقرأ قصة موسى عليه السلام تلاقي تكرت في القرآن كثيرة أكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى عليه السلام لم يذكر ميلاد موسى إلا في موضع واحد فقط سلط القصص ميلاد إنما كل الصور بعد كده بينما في السلط القصص فيها التعرض لدعوة موسى عليه السلام وحكايته مع فرعون والسحراء وإلى آخره إلا في سلط القصص في هذا الموضع الواحد لما تقرأ الموضع تعرف ان هناك علاقة قوية بين التمكين وبين الرضاع ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أرثلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامانا جنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي يعني جاء الرضاع في باب التمكين ودي ما يقومش من دردة إلا أم واعية لأن الأم في الحقيقة هي اللي بتنفرد بتربية الولد من أول ما يرضع بقى لحد ما يكبر شوية الرجل المشغول ودايما يدب في الأرض وروح يمينه شماله وسافره بتاع الكلام ده إنما الأم هي اللي بتقوم بترسيخ الفضائل عند الولد هي التي تنفرد بهذا وتلاقي كثير من الآباء ما يبصر يبتدي يبصر للولد إلا إذا بدأ الولد يلغيه بدأ ينطق حرف حرفين بدأ يمشي ها الفترة دي تلاقي الرجل ما يبصش أول الولد يعني اختوه بحضه بفرحان بيه ويرفعه الفوق وينزله التحت وبتاع الكلام الفترة دي اللي الرجل ما يبصش الولد أو فيها هي أعذب الفترات عند المرأة يعني البواد دي غالي جدا في الفترة دي فكل الفضاء اللي ممكن الإسان ينشأ عليها الأم هي اللي بتعطيها فإذا كانت أم جاهله. مغيبة تتصور أن الرزاء الفضائل وتبثها في نفس الولد يطلع الولد يعمل إيه؟ عشان كده بنقول كل البنيان بتاعنا مبني على أكتاف المرأة وينبغي أن تعرف المرأة هذه الحقيقة لأن دورها في مجتمعنا خطير للغاية مش عايزة تنخدع بالكلام اللي ممكن تسمعه في الإعلام أو تشوف بعض النساء الكبيرات اللي طلعوا الفضاء ونزلوا وشعار فيه طب إيه رأيك لو فيه أستاذ اللغة الإنجليزية ام رائع أستاذ اللغة الإنجليزية ممكن تدي لبناء إنجليزي عشان بس نبصي ويقول لك لازم ترتخي في مراتب التعليم عشان تدر تعلم ابناء طب فيه واحدة حتى بتدي لبناء درس حتى لو هي أستاذ الأساتذة اطلاقا ويندروا جدا ان واحده تقوم بهذا الدور ايه استفادنا ايه بتعلمها لنفسها بعد ما اخذت كل القصه دي والبتاع ده فانا عايز اقول لاخواننا لما واحد ياتي على القضاد يخليها الاتنين زي بعض يبقى الكلام ده كلام غلط نحن لا نسلم به وليس كذلك الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليه فهو بقى نرجع بقى نقول ان طريق الاستقامه السورين دول الأبائل المتفتحة دي حرومات الله خلاص على كل باب شيطان يدعو إليه اطلع ويغريك ممكن تمشي وتروح إذا شدت الستارة زي ما قلت لك إبقى أنت متعمد للخروج فيه ناس بيخرج وما بيرجعوش فإذا تدركوا الله بنطفيه بيعود مرة أخرى إلى طريق الاستقامة لكن كل ما يقرب من الجدار ده أو الجدار ده تبقى فيه عليه مشكلة إنه ممكن يطلع من الباب زي ما نبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال وبين والحرام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس إبقى أنا عندي العمودين دول والعمودين دول دي تلت مناطق المنطقة دي اللي هنشبهها بالحلالة المحط من الجدار للعمود ومن العمود للجدار ده منطقة الحرام المحط وما بين العمودين الشب في جدار هنا وفي جدار هنا اللي واقف في المنطقة دي ما بينطش مع الجدار وعد هنا ممكن يرتكب حرام منين؟ لا يستطيع الوصول للحرام إلا لو نطت من على الجدار وفضل ماشي في منطقة الشبهة لحد ما وصل للجدار تاني وقام نطت منه وداخل في منطقة الحرام يعني شوف بينك وبين الحرامة دي مسافة طويل يبقى طول ما انت في باب الحلال لا يمكن تصل إلى الحرام إلا إذا تخطى المرء المنطقة دي وداخل في منطقة الشبهة لو في منطقة في بعض العلماء يقول لك الشبهة من باب الحلال ليه قال لك لأنه وكل اجتنابها إلى العبد قال لك فمن اتاقى الشبهات طالما وكلها إلى العبد يبقى مش دخل بباب الحرام لو دخل بباب الحرام كان يأمر به باجتنابها نقول له لا المسألة فيها تفصيل نطم مع البذر ده ووقع بجنب الجدار يبقى لسه بينه بين الحرام مسافة طول ما هو جنب جدار الحلال يبقى شوفها من باب الحلال في الحاجة لزي دي لو قاميش المسافة دي ترع عند جدار دي يبقى داخل على باب الحرام هنا بقى بيدخل بقى قول استفت قلبك وإن أفتاك المفتون استفت قلبك دي مش في الأحكام الشرعية مش في الحلال والحرام ها؟ بس بعض الناس كده لما يختلف عليه مفتي ومفتي يقول واحد استفت قلبك استفت قلبك يعني, يعني جعلت نفسك حكما على فتوة ده وفتوة ده تختار طب تختار بيه وانت ما عندك شعل يبقى فيش غير اتباع الهوى في اللحظة دي لا استفت قلبك في مسائل الورع فقط أنا زي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأجد التمرة على فراش فأخشى أن أكلها فتكون من تمر الصدقة ليه لأنه محرم عليه أن يأكل من الصدقة تشريفا له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقة أوساخ الناس أوساخ الناس يعني يعني بتاخد زنبك وتنزل فالصدقة دي متلغمطة كده بالزنوب فالنبي عليه الصلاة والسلام شرفه الله عز وجل أن يأكل من أوساخ الناس خلاص. فإنت بأأونا لو دخلنا لإينا التمر دي على السرير بتاعك تاكلها أم لا؟ تاكل ليه؟ لأن الذي حجزاه عليه الصلاة والسلام ليس عندك ما عندك شعلا أنك تتاكل والأصل أن المال في بيتك يكون لك إلا أن تجد شيئا لم تجر به العادة يعني واحد فلاح مثلا عنده زريبة ده, ده خلق خمس ست جمايس في الزريبة يقوله هاته ده الجمايس ده نحلبها بقى ونشرب ربنا طب مش بتوع الجموسة ده اصلا مش نمنة ولا حامل حاجة ضخمة كده وبتاع الكلام ده يبقى انت لدي تعمل ده جات لين عشان كده النبيس عاصم كان إذا دخل بيته شيء كان دايما استفسر عشان العلة العلة يدخل إلى الابن يقول من أين هذا يقول أهداه لك بنه خلال يشرب طالما هدية دخل مرة لأ لحم قال المآية هذا اللحم قال دا لحم بريرة صدق فقال كله فقال تعيشة إنه أهدي إليها خلاص طالما أهدي إليها وصار ملكا لها خلاص ما عدتش صدق عشان كده المال عين المال بيتغير تلاقي واحد شغال في المخدرات وشغال في الخمر والرش والبتاعة ويترك شوية ملايين كده طب عياله بقى يورسه والمال ده ولا ما يورسوهش المال قال لك تغيرت العين خلاص طالما تغيرت العين ووصف المال نفسه بيتغير خلاص. يبقى الولاد يورسه لإيه المال ده عاد ويتنعم به وهو اللي هيقع فيه اللي لم القصة دي طب افترض بقى أن حتة الأرض دي كانت ملكي بني فلان وجاء الرجل ده بالنفوس بتاعه وخدها منه غصب غصب هذه الأرض وبعدين الرجل مات تاخد الأرض ديته ولسه قال لك لا ده اسمه غصب وانت عارف يا مغصوبة من مين فينبغى أن ترد الحقوق إلى أهلها لكن واحد شغال في محرمات معينة ما تعرفش هو جابها منين ولا أهلها فين ولا كان زي الشباب اللي يقول لي كنا بنشغل في البنزينة وبعدين نخنصر من كل عربية خمسين قرش من البنزين وأدركته عناية الله عز وجل وعايز يتوم طب حيجيب اللي خدهم منان ما يجيبش اللي خدهم ما يعرفش يجيبهم تخبرك. لو إن هذا الشخص مات وترك مالا المال ده بيبقى حلال بالنسبة ليه بالنسبه لرساله العين تغيرت لكن المال المغصوب طالما ان مالكه موجود وأنا أعلم كوارث ان المال ده موجود ما تغيرت لا تغيرت حاجه فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدي إلى بريره اللح خلاص تغيرت العين ما عادش صدق صار ملكا لها طالما ملك لها وبتوهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى المساله ايه المساله والله فانا القصد اللي عايز اقوله ان حته الشبهه من باب الحلال من باب الحرام ما تبقاش كده باطلاق إنما تبع على حزم الشبهة بتلتحه بباب الحلال تلتحه بباب الحرام لكن طول ملعب موجود في الحلال المحض لا يمكن أصل إلى الحرام المحض إلا تتخطى منطقة الشبهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه حما يعني أرض نحمية لا يجوز لك أن تدخل فيها تعرفين حدود الدول حدود الدول اي دولة اخرى معادية تدخل على الحدود عندك تبصى ايه خلاص الجيش استنفر مكتصر حروب يعني اشفكرين الطائرة الامريكية التجسل الامريكية اللي اقتربت من حدود الصين من كم سنة كتب والمقاتلات الصينية نزلتها في الاراضي الصينية وحصلت مشكلة دي عز الدول كل واحد يحمي حدوده هو ده العز علامة العزة على وجه الأرض هي مسألة أنك تحفظ حدودك مش حد يعرف ينتهيكها دي طيار طيارة تجسس طيارة بدون طيار ورايح على التنين الصيني واقتربت من السواحل الصينية وأجبروها على النزول ونزلوها تعرفين طيارة دي لم تطر مرة أخرى في سماء الصين فككوها بعد ما عملوا مباحثات والدبلوماسية دخلت وبتاعوا الكلام ده أصر الصينيون أن تطير في سماء الصين أبدا جاء الخبراء الملكين فككوها حطوها في عينب وشلوها هذه الحدود كل ملك كل ملك وكل رئيس الجمهورية وال... عنده حدود حدود الله تبارك وتعالى محارمة ولفظة الحدود تكررت في القرآن كثيرا ألا إن لكل ملك الحمى ألا إن حمى الله محارمه فالعبد إذا دخل على حمى الله عز وجل يوشك الله تبارك وتعالى أن يعذبه فنقول له يبقى عندنا سورين هذا طريق الاستقامة وعلشان العبد ما ينحرفش في دليل على أول السك كلما العبد يجي يروح على الباب من ده يقول له إياك إياك أن تفتح هذا من الدليل اللي واقف قدام خارس كتاب الله الدليل يوقف على مقدم الطريق كتاب الله عز وجل طب الدليل اللي فوق العملي نديك يقول لك او عتفتح او عتعمل الكلام ده كتاب الله يقول لي ايها الناس ادخلوا في دين الله جميعا ولا تتعوجوا كل ما العبد يروح محباب الدليل اللي فوق يقول له اياك ان تفتحته فانك ان فتحته ولجته هتدخل لما تشد السطرة هتدخل الدليل اللي فوق ده هو, هو واعظ الله في قلب كل وسلم النفس اللوامل احنا بتكلم ايه عنه يبقى انا عند الوقتي وانا مأمور اهوت فاستقم كما امر ومن تاب معه لاستقامة طريقها زي المسجد ده ما احنا قلنا يفارق العدد الاستقامة اما بالمعصية أو, او انه يزيد في الطنبور نغمات ويزيد في دين الله عز وجل ما ليس منه اسأل الله تبارك تعالى ان يجنبنا هذه المزالة ليترك طريق الاستقامة ان يجعلنا الزلل ما خفي منه وما ظهر وان يجعلنا متبعين لا مبتدعين انه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله